لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيه كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا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 كفروا بآياتنا هم أصحاب المشهمة عليهم نار الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن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 التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصد في عمد ممدد الله اكبر الله